آمنا برب العالمين هارون آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل ان اذن لكم قال فرعون آمن ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها ان هذا لمكر مكفرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فسنعلمون فسنعلمون لَا أَقْطَعُ عَن أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ لَا أَقْطَعُ عَن أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا وَمَا تَنقِمُ بنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ردنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون اتذاوا موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويدرك والهتك وَقَالَ لَمَّا لَهُم مِّن قَوْمِ فِرْعَوْنَ آتَزُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَدْرَكُوا آلِهَتَك وَلَسَنُقْتُلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ اورَسَنَّ فَتِلُ أَنَّا أَمْ وَنَسْتَهِينُ سَأْ أَمْ وَإِنَّا ثَمَّ قَوْمٌ قَاهِرُونَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين إن الأرض لله يورثها من يشاء قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قالوا <تصفيق> أَلَا رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ أَلَا رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي وَلَقدَد أَخَذنا آلَفِي العوْونَ بِالسنينَ وَنَقُص مِنَ ْتَمَراتِلَعََّهُم يَذكَون وَلَقدَدِ